لا اله الا الله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 ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها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 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وبادوا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ورعده فدرسنا اليوم عباد الله هو الثامن ترتيبا وعدا في أسماء الله تبارك وتعالى وهذا العلم محدث الذي اخبر الله انه في كتابه قائلا فاعلم انه لا اله الا الله وليس جهلا مررا كجاهل الانسان بربه وعبده وخالقه وهذا امر الجهل بل اسوا وعندما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى فلا تجد حديثا خيرا منه لانه اشرف الموجودات ولانه احق بكل كلام وحديث كل كلامنا ضائع كل كلامنا او اكثر كلامنا علينا لا لنا الا ما تكلمنا به وفيه عن الله وفي الله وقد نزل النبي جبريل من السماء ليقبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين فذعب إليهما يسألهما ما الخبر وما أجلسكما كأنه ما يبغي أن نجلس إلا لهذا فقال ما أجلسنا إلا الله فإنا نذكر الله فقال آه الله ولماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يستحلف الرجلين وهم صادقان آه الله لان اكثر الناس ما يجلس هكذا وما يجلس لهذا ولذا قال ما استحلفكما تهمه لكما ولكن جبريل جاءني فاخبرني ان الله يذكركم بذكركم وما له نحن هذه الساعه من موضع الشرف نحن هذه الساعه من ذكر الله تعالى لنا واحدا واحده واحدا واحده واسما اسما والله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى اسماءكم تتردد في جنبات السماء عباد الله بشر في هذه المجالس ولذا ما جلت قوم مجلسا لا يذكرون فيه الله الا كان عليهم حسره يوم القيامه والا كان عليهم طره هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعونا من كل حديث فكفى ما اغلقت السياسه قلوبنا وكفى ما طمص حديث الدنيا على عقولنا ونور ابصارنا نعم واذا قال الرجل له يا رسول الله كثرت علي شرائع الاسلام وقد كثرت علينا ما كثرت على رجل فدلني يا رسول الله على عمل اتشبث به ليكون النجا في يوم الهلكه فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت الغايه نعم علمت الغايه وانا انعى على المنابر وقد اصبح حديثها سياسيه فاصبح هدفها الدوله ولذا كل الحديث اليوم دوله وكل الحديث الا من رحم الله سياته لا ايت المنبر لا ايت المنبر ما خلقتي هذا انما خلقتي ذكرا لله سبحانه وتعالى نعم لما لذقه رب العالمين سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ومتى قامت دعوه التوحيد في قلوبنا اقامها الله لنا على ارضنا فاصل الدوله في قلوبنا اصل الدوله في اعمالنا عندما نكون او تكون دوله التوحيد او عندما تكون دعوه التوحيد في قلوبنا وتنطلق بها السنتنا صدقوني صدقوني عباد الله ستقوم لنا الدوله على ارضنا لأن الدولة لا تكون إلا دعوة هكذا أقول ونحن الآن عباد الله في زغم التغيير في زغم التغيير وأنا أؤمن نعم وأقرر بل وأدعو من فوق أتبات هذا المنبر إلى مدينة فاضلة وليكن نحن بزراتها إخوة الإسلام وليست بذره المدينه فاضله في تعديلات دستوريه او في من يقود هذه المدينه الفاضله انما بذرتها في شعب يؤمن بالله في شعب يتحابب بالله في, في شعب لا يذكر الا الله في شعب يقيم دين الله في ماذا في نفسه اذ فليكون هذا اليوم يوم مفارقه في تاريخ هذه الدعوه المنبريه لتنطلق منه دعوه عنوانها المدينه الفاضله وهذه المدينه الفاضله سيكون بناؤها من اسماء الله لان اسماء الله اعلام واوصاف لسنا ندرس الاسم ليكون اسما علما جافا وانما ندرس الاسم لان فيه صفه التي نرجو ان تتصف بها ما اتصف بنا ربها ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى ما اتصف الا بكل كمال فهنا ننشد كمال انفسنا في هذه الدراسه ولا تحسبوا ان الكمال محال وكذل لك من قال كذب عليك من قال الكمال لله وحده هذه كربه انما الكمال المطلق لله وحده ولكن أي رجل منكم لا يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل أي رجل منكم لا يؤمن بأن إبراهيم كان كاملا من البشر أي رجل منكم لا يقول أن أبا بكر كان من كمل البشر وسادتهم وإذا أحسن العوام عندما يصفون رجلا فاضلا بأنه ماذا كمل من الناس إذن هذه غاية أن يكون كل رجل منا كاملا ولا تياس اللهم قال والسابقون سابقون اولئك المقربون في جنات النعيم الى ان قال ثله من الاولين وقليل من الاخرين فلا تعدم في الاخرين سابقه نعم لا تعدم في الاخرين سابقا من البشر ولا تعدم في الاخرين كاملا من البشر ولا تعدم في الاخرين فاضلا من البشر فليكن كل رجل منا هذا الرجل ولا تيس أن تكون هذا الرجل وهذا هو طموح الإيمان الذي يجب أن نعيش ما عاش الناس طموح الدنيا ولا تنقطع لهم في الدنيا غاية ولا يمتنع لهم طلب لأنهم في طموحها فنكن من طموح الإيمان أن نكون كمة وتداد البشر ولا يكون كذلك حتى نؤمن اننا بحاجه الى التغيير فلتكن الدعوه الى التغيير هي دعوه الى تغيير الشعوب قبل تغيير الرؤساء الى تغيير الناس قبل تغيير الحكام لانه عندما سيتغير الناس يتغير الحكام حتما ولكن ما تبقى الناس هم هم فانما فقط تتبدل الاسماء وكل حاكم ساعتها فرعون طالما ان الشعب كما اخبر الله انهم كانوا قوما فاتقين ولذا قلت واؤكد هذه ثوره لن تاتي بعمر ليحكمنا ولا تحسبوا ان هذه سوا ستاتي بعثمان ليملى ارضنا خيم بسياسه حكمه نعم فلنكن نحن عثمان وعلي ليكون حاكمنا هو عمر هو عثمان وهذه القاعده كما تكون يولع عليكم ولكي نغير او نتغير ينبغي ان نؤمن بان بحاجه الى هذا التغيير وليبطل هذا الوهم الذي عشنا عليه طمنا الذي يقول لنا نحن بخير نعم نحن بخير اقول هذا ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله بخير عندما يقول ان الخير لا تعدمه في امتي لا يعني الخير على مستوى كل فرد منا انما يعني الخير على مستوى ماذا الجماعه وقد لا يكون الواحد منا في هذا المعنى ولذا اقول ان من ظن بنفسه خيرا هلك وضاع ولا زالت نفسك في حاجه منك كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم او كما اخبر الله تعالى في كتابه ونفس وما سواها فالفم فجورها وتقواها ولذا فلتكن وقفه نفس طويله طويله طويله وكل واحد منا اخر بنفسه من ماذا من غيره وكل واحد منا عنده عنده من العيوب عنده من الذنوب عنده من الاخطاء عنده من كل هذا ما يستحق منه وقفه ماذا تامل لان الارض تهتز من حولنا وتتزلزل من حولنا وقد جُثمت زلزلة يوما من الدهر لكن ما تقدم بنا هذه الزلزله الى الله ساعه وانما انظروا كيف تاخرنا بالزلزله الى الوراء كل ساعه واليابان ترسل صراخها المكتوم الى العالم كله اقول ويحذركم الله نفسه نعم تقول اليابان ويحذركم الله نفسه والذين رأوا اليابان تتهاوى ورأوا بناياتها تتصاقب لم يسألوا انفسهم سؤالة لماذا ان مواقفوا يشاهدون المأساة اما ضاحكين اما متعجبين او اما روين ولكن اين موعظتها هنا في الغلوب ان جبيرا وهو ابن نفير دخل على ابن برداء يوم هلكت قبرص فراه يبكي تعجب لبكائه يا ابا الدرداء لما تبكي ما يبكيها يا ابا الدرداء في يوم عبد الله فيه الاسامه واهله قال ابو الدرداء ابكي امه ظاهره قاهره هان عليها امر الله فهانت على الله فصيرها الله الى ما ترى والعاقل لا يغتر بستر الله عليه نعم فلنكن نحن بذرة المدينة الفاضلة وليكن هدفنا أن نكون كمل البشر وكمل الناس ولا تيأس أن تكون هذا الرجل ولتكن نفسك منك في عناء ولتكن الوقف طويلا معها لا تبهد تصلح نظام دولة وأنت تحتاج إلى كل إصلاح وليس العاقل من يفعل هذا وإنما العاقل من يبدأ بنفسه كما قال لنا صلى الله عليه وسلم ثم من العول كما قال لنا صلى الله عليه وسلم فتعالوا نجالها بداية ومع اسم الله الستير لأنه لا يكون مدينة فضلة إلا أن تكون مدينة الستر وما اسم الله الستير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لرجل يا رجل ماذا تفعل وقد راه يخرج عاريا يقول لا تمش عراه ولماذا يا رسول الله يقول هذا الله في السماء انه حي انه حليم انه ستير انه يحب الستر فهو ستير سبحانه ستير وافطر الستر التغطيه فانظر لا يفضحك ساء ما انك لا تستحي منه كل ساعه وما اكثر المتجرئين الذين يخلون بمعاصي الله لا يرقبون قول الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اينما وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول كلنا هذا الرجل الذي يستر بستمن بستر الله عليه كلنا هذا الرجل ايها الناس انه ستير لا يحب الفضيحه بل حتى يوم القيامه وهو يوم الجزاء ويوم المساله ياخذ عبده في كنفه فيقربه منه ويدنيه ويقول عبدي اتذكر ذنب كذا وذنب كذا فيقول نعم يا رب ومن ينفى هذا اليوم وبصرك اليوم حديد ومن ينسى هذا اليوم وقد قال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فاما من اوتي كتابه بشماله فمن ينسى هذا اليوم وهي يوم المذاكره وربه يقرره فيقول سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك في الاخره عباد الله هذا ربنا ستير فمتى يملا الستر جنبات مجتمعنا ومتى يسكت الناس فلا تخرج الكلمه الا حيث يجب ان تخرج والى متى تكون مصيبه الانسان في لسانه او رزق المالك ايها الرجل ولن يتقيم ايمانك حتى يستقيم قلبك ولكن قلبك لا يستقيم حتى يستقيم ماذا لسانك ومن هنا جاء وعيد للذين يتبعون اورات الناس مورات الناس من اجل الفضيحه يقول احذروا فالله يتتبع عوره هؤلاء والله قدير والله عليم والله سميع والله بصير والله قدير فيفضح الله ولو في جوف بيته ولو في جوف بيته نعم الله يرسلها ارسل ولياذي الالسده التي تلوك في اعراض الناس والتي تاتي بسرهم كل ساعه لنصبح مجتمعا فضيحه نعم مجتمعا فضيحه ما ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه الرجل الزاني والزاني حقا شرعا الفضيحه كما قال رب العالمين وليشهد على بابهما طائفه من المؤمنين فلما ياتيه فيدرك السر انه سال صاحبه فقال يا هزال دريت فماذا افعل فقال له يا ماعز فلتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرك والتاتي بين يديه والتاتي بين يديه لتخبره وعند اذن يذهب ماعز والنبي رد اخرج ايها الرجل وماعز يعوث اخرج ايها الرجل وماعز يعوث تقول انذروه لعل الجنون لعب براسه انذوه لعل الخمره قد نطقت على لساني بما لا يليق وماعز يقول لا بل لساني ان ذا اذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعال ل هزال لهزال هل سترت عليه بثوبك ما را قلت يا هذال هل سترت على ماعز بثوبك انظروا انه يطلب الستر على كل احد ومن بعد الزاني حتى قال للرجل لو لم تجد سترا الا ان تصره بماذا يسبك ففعل ايها الرجل ففعل لتاخذ المكافاه ومكافاتك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه ان تصنع مستقبلك انت ام ستنادي على نفسك انت ففي المقابل يقول رب العالمين ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فبشرهم بعذاب اليم في الدنيا والاخره شوف في الدنيا والاخره وما معنى يحبون ان تشيع لا يكون مجتمعنا مجتمع فضيحه نعم واسمع الى علين يقول المستمع والمتكلم شريكان في الاسم ولذا لا تعطي اذنك للفضيحه لان المسببك المباشر هكذا قالها علي رضي الله عنه ولينبئك بالصدير بل انه لا يذهب في الصدر اجرا حتى لا يعتبر الستر على العصا حياه فيقول من سطر مسلما فكانما احيا موته شوف من سطر مسلما فكانه وهبه للحياه وهب الحياه له من ساطر مسلما فكأنما أحيا موودة ونحن نعلم أن النفس الوحيدة عند ربنا بمغام كل نفس من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ونحن نعلم أن له ليس دنبا تجد في القرآن من ذكره بشاعة وفضاعة حيث أخبر الله وإذا الموودة سئلت بأي ذنب كتلت بل عيسى لا يذهب يسطر وقد رأى بعينه والرجل يقول له ما سرقت فقال عيسى امنت بالله وكذبت عيني هكذا يرسلها عيسى عليه السلام سترا الى الرجل يا ام ربكم ستير يريد مجتمعنا ان يكون مجتمع ماذا الستر لان المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستر واذا يحذر فيقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه شوف انه نفاق الفضيحه نفاق يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه الفضيحه إفاق ولكن ألمه يوشك هذا الهاتف أن يرى جزاءه في نفسه والمكر لا يحيق إلا بأهله ومن شمت بأخيه عيبا يوشك الله سبحانه وتعالى ان يبتليه والخبر عند محمد بن سريم الذي افلس وحبس في دينه فقال لاني يوما عايرت رجلا بدينه عايرت رجلا بدينه يوما من الدهر فصرت الى ما صار اليه بل فوق ما صار اليه من السجن ومن الحبس والافلاس لا تنادوا على انفسكم لا تنادي على انفسكم والجزاء من جنس العمل تعلمون ان يجعلهم مجتمعا ساكتا اذا تكلم لا يتكلم الا بخير وليكن سكوته وصمته فكره فكره في الكون في الله في اياته نعم ولذا قال ما تجمل الرجل بخصلتين خير من طول صمت وحسن ماذا قلق لا تحمد منطق الرجل ولا تغتر ببلاغه لسانه فقد قال الله تعالى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم هذه ايه نزلت في المنافقين لا في المؤمنين هذه ايه نزلت في المنافقين لا في المؤمنين انما الذي اخبر الله عنه عن المؤمنين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من طول صمت وحسن ماذا وحسن خلق متى يعود مجتمعنا متى يعود مجتمعنا مجتمعا مؤمنا نعم لا تشم فيه رائحه الفضائح في جنباته ولا تحمد هذه الكرايه التي تخرج عنا صباح نهار بالفضيحه وغب جعلت مصدر رزقها ماذا الفضيحه ويا ويل القرايه من مساءله ربي يوم الدين وهي مساءله تكون مرتين اما الاولى فيما كتبت واما الثانيه فيما فضحت ولا تحمدوها باسم حريه ماذا الراي او التعبير بل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل يعرف ويفضح قال لبدر الناس المعريف المعريف يعني يعرف يقول فلان يفعل فلان يقول فلان كذا قال والعريف في النار وفي قصه وعظه جرت وقايها يوما من الدهر لما جلت اقوام فقال بعضهم لبعض ما احد يشكر نعمه الله عليه فرفع صاحب الكساء عن راسه كاء وكان جالسا الى جنب فقال لهم ولا امير المؤمنين ولا امير المؤمنين يشكر نعمه الله عليه فقال احدهم وما ذكروا امير المؤمنين ما هنا, هنا انما هو واحد من الناس فنظروا فلم يجدوا الرجل فذهب بها نعم ذهب بها فقال احدهم انكم اوتيتم اوتيتم فاذا دعيتم فاستحلفتم فحلفوا ولو كان اليمين ماذا ولو كانت اليمين كاذبة فالتقل اليمين كاذبة ولا يتطير ولا تضيع ماذا رقبت من مؤمن وسيف أمير المؤمنين مسلول سيف أمير المؤمنين مسلول لا يدخل غنده أبدا ولذا قالك الإمام أحمد لا تتعرض لسيف السلطان إنه مسلول فلما دعوا للأمير وقفوا بين يديه قال يا فلان ايذكر امير المؤمنين فلا تنتصر له فقال ما كان يا امير المؤمنين قال ولا يوم كذا وكذا قال ولا كان يوم كذا وكذا قال بالله قال بالله يا امير المؤمنين ثم دعى صاحب الكساء بين يدي امير المؤمنين وهنا اخذ الدرس اخذ الدرس الذي ينبغي ان يعيه كل رجل منا حتى سالت دماءه وخرج من عند امير المؤمنين لم يغنم خيرا وعند اذن رجع الى الرجل فقال له تقول بالله يعني كتبا قال دم امرئ مسلم عند الله خير منك فلتذهب ايها الجحيم الى جحيم ايها العريف الفاضح فلتذهب الى الجحيم ايها العريف الفاضح لان النبي صلى الله عليه وسلم قالها من فطر مسلما سطره الله فحي على ستر يصطر الله به عباده أو يصطرنا الله به يوم القيامة وهو يوم الفضيحة حيث قال الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أقول قولي هذا أستغفر الله ألي ولك الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار عليه اليه واصلي واسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وامامي صل اللهم على هذا النبي الامين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله اليقين ورد اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان الى يوم الدين ثم اما بعد اذكروا اذكروا اياما جميله كانت تصير بالستر وكان مجتمعنا على ثقافه نجيبه غريبه لا تجد اليوم عند اصحاب الدبلوماسي والشادات والرياسات بل ولا تجد حينا عند اهل المساجد والدعاه عندما يتكلم الرجل فضيحه كان الكل يسكت ايوا الرجل في بيتنا نساء ايها الرجل عندنا ماذا عندنا بنات هكذا كان يفقه العامي يفقه العامي ان من يفضح انما يفضح نفسه ولذا يقول له اسكت بل إن الإسلام يحمل الستر حتى في الميت فيقول لمن غسل ميتا فالتكن أمينا نعم أمينا فتذهب أمانة حتى تستر عليه فيما ترى منه وماذا يرى المغسل من الميت قال له فالتستر ما رأيت وعندئذ ستفوز بمغفرة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مره فكيف بمن فطر مسلما والحي حرمته ماذا من حرمه الحي بل ان لم تفد على حرمه ماذا على حرمه الحي اذا فلنحفظ مجتمعنا فلنحفظ دنيانا فلنحفظ اخرتنا فلنحفظ نسائنا فلنحفظ بناتنا فلنحفظ أنفسنا بأن نسكس كثيرا وأن نعرف متى نتكلم ومتى نرى الكلمة ربكم ستير يحب الست هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من رجل تعرى وتخفف من سيابه يوما من الدهر ما تفعل أيها الرجل وهذا الذي جعل من موسى لا يرى من جسده شيء حياء من الله كان موسى حيا سترا لا يرى من جسده شيء حياء من الله هكذا كان موسى النبي اي الصلاه والسلام ولذا لا تعجبوا ان يكون الوجيه ومن هنا لا تعجبوا ان يكون الكريم ومن هنا لا تعجبوا ان يكون صناعه رب العالمين بل تصنع على عيني هذا هو موسى عليه الصلاة والسلام وقد فاهمت امرأة هذه الحقيقة من نفسها فقالت كعبي يتكشف نعم كعبي يتكشف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم زيدي الثوب شبرا قالت ما زال يتكشف فقال لها أزيدي الثوب وأرخيه زراعة هكذا فيكون مجتمع هكذا فلتكن المراه والذين ادخلونا بنا في جدليه الوجه والكفين ما سالوا انفسهم يوما من الدهر وما تقولون في الكعبين في الساقين ما تقولون في كل هذا فلماذا تصبح الوجه والكفين جدليه لا تنتهي هو فرض ام سنه ولم يحدثنا اصحاب هذه الجدليه عن الفرض الذي لا يختلف فيه اثنان فرض شعر ستره فرض القدمين ستره فرض الساقين ستره حتى جعلوا من المتبرجه في تبرجها خيرا من المنتقبه في جلبابها باسم ماذا ان النقاب بدعه وماذا يكون سفور اذا وماذا يكون السفور حتى الف المسكين كتابه الذي يقول فيه تشكير الاصحاب بتحريم النقاب هكذا يؤلف بيده الآثمة هل رأيتم أحدا ألف في البيوت هل رأيتم أحدا ألف في هذه الصفور والتروج فلماذا تخرج اين الفداوه في وجه امراه يستر او لا يستر وما تخرج فتوى واحده في جسد امراه وما ينبغي ان يستر اذا كانت اليهوديه المغنيه تعلم ذلك لا اقول من دينها من فطرتها من فطرتها ولت جاءت نبيها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكشف عنده طعنها المغنيه ثم اليهوديه بل كانت مغطوره الى حد ان ضفيرتها لم تكن لتتكشف يومها نعم لم تكن لتتكشف والله ينزل ينزل الايه تقول ولا تبرجن تبرجا الجاهليه الاولى فيسمى هذا جاهليه فكيف لو نزل قران هذه الساعه فماذا يقول فيما عليه النساء وكلنا يصنع هذه الماساه اما يصنعها سكوتا واقرارا لدوجه او بنت واما يصنعها بماله نعم بماله وإما يطنعها عباد الله بنفسه فيما يبيع تلك السياب السافراء العاهرة بدعوة وأنا مالي نعم كلنا أيها الناس في مسؤولية كلنا في مسؤولية متى تتفتح عيوننا فلا نجد شعر امرأة يكشف في طريق أو شارع متى تتفتح عيوننا فيختفي من واقعنا هذا البنطال المر الذي هو فضيحه واقول هو كل فضيحه في المجتمع المسلم ان تكون ابي مسلمه وهذا الذي جاء جعل فرنسيا جاء الى دارنا يوما من داره فنظر الى ما ثيلات هؤلاء من النساء فقال لي اخي هل هؤلاء مسلمات هل الفرنسي القادم من بلاد التبرج والعري والصفور شك في دينهن لانه يستغرب ان تكون هذه مسلمه حجاب وانتهى عند قطعه قماش تستر به ماذا شعرها وما تحت ذلك حد صلاح رج وهذا حتى غباء غباء ليس مثل غباء الذي يستر الشعر فما باله لا يفقه ان ما دون الشعر هو اشد فتنه وهو اشد هو اشد فتنه وهو اوجب ستره متى تفهم المراه ويفهم من ورائها رجل انظر انظروا هذه عائشه رضي الله عنها تدخل حجرتها فتضع حجابها على راسها رضي الله عنها ذابت في حجابها انها تحتجر عن المقبور عمر وما يرى عمر وهو مقبور تحت الثرى قد غيب تحت الثرى قد غيب هذا الذي جعل امراه امراه يديد عمره على ال60 تطلب ستر وجهها لأنها تعلم أن ربها يحب ماذا؟ يحب الستر فدخل عليها بعض تلاميذها فقال يا أمة إن الله قد تجاوز عن كن فقال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فلما يمر أمي كسطرت وجهك والله قال لا جناح عليهن ان يضعن جيابن جي غير متبرجات بزينه فتقول له اكمل الايه فقال لها وان يستعففن خير لهن قالت فذلك الاستعفاف فذلك الاستعفاف امراه الستين تعلم من ردها انه الستير يحب ماذا يحب الستر متى ايها الناس تعود كل امراه الى الطريق متجلبه في حياء المراه لا يظهر من جسدها شيء بل ولا ظف نعم بل ولا ظفر من هذه المراه كما قالت السيده عائشه في الرجل اتاها وهي نائمه الى الجدار قالت فاستيقظت على ترجعه فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل ايه الحجاب بل وتلك المراه التي لم تكن يومها على ايمان ولا في توحيد يخبر الله عنها في كتابه لو تعلمون فلما دخلته حتبت لج وكشفت عن ساقيها ساق من امراه مشركه يومها الهها الشمس تزهد له من دور الله وهي في مهمه دبلوماسيه سياسيه ومعلوم ان السياسه والدين لا يلتقيان ومعلوم ان لغه السياسيين حينها هي لغه الارداف والاكتاف والابخاز والابدان ومعلوم ان هذه لغه سياسيه وهي لغه سياسيه قويه وهذا سر انك تجد كثيرا من الساسه من النساء وزراء لست ادري تفهم امراه في السياسه الخارجيه ما لا يفهمه رجل انه لا يريد رجلا لان الرجل لا يملك امكانياتها البدنيه والجدديه التي هي لغه السياسه الاقوى نعم واسالوا التاريخ وما ذلك تابل مره ان تستعمل هذه اللغه الوضيعه لغه الاكثار السياسيه هذه فتاتي حيث اخبر الله فكشفت عن ساقيها فكيف اذا قل لي ربك بشعرها كيف بعنقها ان التي تستر ساقا صدقوني تستر شعرا لان الشر لا يساوي شيئا ولان الساق لا يساوي شيئا في فتنه ماذا الشعر بل لا ابعد اذا قلت تستر وجهها لان الوجه هو مكمن الفتنه وهو معين الجمال انها امراه مشركه سياسيه دبلوماسيه ومن هنا لا عجب ان تبلغ بحيائها هارا وبسترها هذا مبلغ الايمان فلا ترد قومها فتنه بل تحفظ شعبها من ورائها وتأخذ بيد شعرها إلى الإيمان وأسلمت ما سليمان لله رب العالمين فلم تكن من عنجهية السياسة وإنما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية فسدوها واجعلوا أعزة آلهة أذلة وكذلك يفعلون ومن هنا لا أجر أن يملأ القرآن الكريم أن يملأ ذكرها كتاب ربي فتقرأ ها هنا فوق المنابر وفي المحاريب وفي القبلة تعبد فلتكن كل امراه بالقيس في حيائها فلتكن كل امراه بالقيس في سترها فتكن كل امراه كما علمت كما سمعت وليكن الرجال من هذا الرجل الذي لا امل ذكره على المنبر وقد مضى ذكره غير مره ولكن لا زلت اقول الرجل الذي اشترى نظره الى وجه امراهه بنصف مليون يوم ان دعيا الى القضاء لتطالبه بمهرها وان ذا اذن يسالها القاضي عن شهودها لانه لا تهمك الا ببينه ولا تهمك الا ان يكون عليها شاهد فلما يقول لها احد الشهود افري عن وجهك اكشري وجهك ايتها المراه منذران انك انت صاحبه المهر فقال للرجل زوجا وذوجه وزوجه والرجل يتزوج اربع نساء وستبدلهم باربع الى اربع الى اربع ولا تنتهي لهم في ذلك غايه فقال لها عند باذن رجل لا تفعلي ولكي علي مصر خذي ال500 ولا ينظر شاهد الى وجهك نظره خذي ال500 ولا ينظر شاهد الى وجهك نظره ولو كانت ال500 تعدل بعملة الزمان نصف مليون خذي ايتها المراه ولا لنظره واحده ولو كانت نظره ضروره ولو كانت نظره حاجه وفي زمننا هذا فضيحه تدعى طبيب النساء فضيحه تدعى طبيب النساء وهو الذي يذبح حياءنا وهو الذي يذبح رجولتنا وهذا هو ثمن الرجوله فوا عجبا ايها الرجال وان تعلمون الرجوله الا حياء وهل تعلمون الرجوله الا غيره والذبي مثل مضروب ام مثل مضروب واقول واسمعوا ما جرات النساء على ما جرات الا ان وراءها رجل لغيره في قلبه ولا في نفسه فستعود الغيره الى قلوب الرجال والتملئ اليملئ الحياء ابتانا النساء يعود مجتمعنا مجتمع ماذا مجتمع ستر وليست المدينه الفاضله الا مدينه الستر التي تستر فيها الابدان والتي يستر فيها الاقوام وربكم حي ستير وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله ووفق اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم